يا من يرى من في الضمير ويسمع يا من يرى من في الضمير ويسمع انت المعادل لكل ما يتوظم Yeah. يا من خزائن رزقه في قول كون أهدن فإن الخير عندك يا من خزال لئن في قولكم امن Hvala فبالافتقار فبالافتقار إليك فقر يدفع ما انظُرِ فَلَإِنْ بُورِ بَلَإِنْ بُورِ فَلَإِنْ بُورِ تُفَائِمُنَ أَقْرَأُ وَمَنِ الَّذِي منني ان كان ان كان ومن الذي ادعو واهدف باسمه من جل ومن الذي ادعو واهدف باسمه ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائف خير الخلائف